بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب الأول لولي <تصفيق> حكيم <تصفيق> <تصفيق> أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما وكم أرسلنا من نبي في وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون وَأَهْلَكْنَا أَشَدْتَ مِنْهُمْ بَقُشًا وَمَضَى مَثَلُ الْأَوَّلِينَ ولئن ان من خلق السماء والارض ليقولن خلقهن خلقهم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 والذين نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بردة ميتا كذلك تخرجون والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفرح فلك والأنعام ما تركبون لتشتو على ظهوره ثم تذكر ما رب بكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخطر لنا هذا وتقولوا سبحان الذي سطر لما هذا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا طَرَبَ لِلرُّوحِ مَا نَمَتْ لَهُ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ أَوَ مَن يُنَشَأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ ضَيْرُمٌ بِ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ ستكتبوا شهادتهم ويسهلون وقالوا لو شاء علم إنهم إلا يغفرون أم آتيناهم كتابا من قبله؟ فهو به مستمسكون بل قالوا ما أرسلنا من قبلك في قرية فانظر كيف كان بل متعتها الم <تصفيق> هذا القرآن ولا رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا فقوم فوق درجات لفضيله <تصفيق> الدكتور <تصفيق> لبيوتهم أبوابا وسرا عليها يستكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياه الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين وَمَنْ يَأْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينًا ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون Powiedziałem,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 أفأنت تستسمو مما ومن ورهبن بك فإنا منهم منتقمون واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون فاذا كانوا يختلفون هم العذاب إذا هم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 <سؤال> أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَثَرْتُمْ <أسورة> مِنْ ذَهَبٍ أَوْ <أرجاء> تخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعا فاجعلناهم سلفا ومفلا للآخرين ولما اذا ضرب بن مريم مثلا اذا قومك منه يصدون وقالوا آلهتنا خير أم ما ضربوه لك إلا بل هم قوم خصمون إنه هو إلا عبد أنعمنا وليه وجعلناه مثلاً Uh <laughs> وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون لكم الشيطان إنه لكم عدو مبين ولما Gracias. <tose> فويل للذين ظلموا من عذاب يوم لهم بغتة وهم لا يشعرون <تصفيق> الأخ بعضهم لبعض نعذوا إلا المستقيم يا Thank <laughs> you. وفيها ما تشتهيه الأنفس وتذب الآيون وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِكْتُمُهَا بما كُنْتُمْ تَأْمَّلُونَ لَكُمْ فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. إن علمناهم ولكن كانوهم الظالمين ونادوا يا مالك ليقضع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 ام اثرا امرا فاننا مبرمون هم يحسبون ان ما لا ما وسروا وهم ورسلنا لديهم يكتبون قل إن كان للرحمن ولد وهو الحكيم العليم وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهم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 ولئن سألتهم من خلقهم لا فكور. وقيل يا رب إنها أصبح عنهم وكل سلام فسوف يعلمون